السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على أبنين الذين نصطفى على سيام النبي المشتبة والأمين المصطفى وعلى صحابة الكرام وآل بيت العظام المساكنين الشرفة وبعض إخوة الكرام أما زلنا مع بوابة العلم وبوابة العلم مع بوابة العلم وبوابة العلم هي حصن الاعتقال حصن الاعتقال ومع هذا الكتاب الجليل نسأل الله العالى أن ينفع به وأن يسألنا إتمامه ومن صدق الله صدقه الله كم وكم من كتب لا يتصور المرء أن تنتهي وأنهاها الله جل في علاه كم وكم من الأبحاث التي يعني يطول النفس فيها ومع ذلك من صدق الله في الطريق ووصل إلى نهايته بفضل الله جل في علاه فلعل الله جل في علاه يستلنا إتمامه يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما نتعلم نتعبذ أنشه ذلك لبين الناس نعم صدق بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتدى بهدى قال الشيخ رحمه الله تعالى اعتقاد الفرقة الماجية المنصورة إلى قيام الساعة الأب السنة والجماعة الله <تصفيق> أكبر الإيمان بالله وملائكته يعني هذا الاعتقاد يعرفه الآن فكأنك تنتبه تنتظر للاعتقاد ما الاعتقاد فقال الاعتقاد الإيمان بالله ما عقد عليه القلب المكلف والقلبة قال الاعتقاد هو يعرفه الآن ويبين لك ما هو الاعتقاد وما أدري كيف التواني على مسائل مثل وكيف التفريط في مسائل مثل هذه هذا من فعل ذلك فهو مغبون مغبون مغبود نعم هذه جمل, جمل نقية رائعة من اعتقادات السلف نعم قال رحمه الله الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشرحه نعم جزاك الله خير إذن قال هو الإيمان بالله الاعتقاد اعتقاد أهل السنة والجماعة اعتقاد الفرقة النادية اعتقاد الفرقة الظاهرة او الطائفة الظاهرة على الحق إلى يوم الدين هو أنهم يعتقدون بالإيمان يؤمنون بالله وهذا فاصطناه أمس وتكللنا عنه بعد ما بينا صفات وسمات الفرقة النادية والطائفة المنصورة وأيضا الظاهرة على الحق وهم أهل السنة والجماعة قال الإيمان بالله وملائكة عطف عليه الإيمان بالله يعني والإيمان بالملائكة والإيمان بالملائكة يستزم من ذلك الاعتقاد الجاد بأن الله رعلا له خلق هذا الخلق هم الملائكة وهم من الغيب هذه الإيمان بالملائكة من جملة الإيمان بالغيب وإيمان المرء مرهون بإيمانه وتصديقه بالغيب لأن أصل الإيمان أن تصدق بما أخبر الله به للخلاة أقradه أن تصدق بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فالإيمان بالله دل في علاء يستلزم الإيمان بكل الغيوب الإيمان بلوزن ربوية الله دل في بما أخبرك الله به وذلك وذكر كل الإيمانيات يذكر فيها مسائل الغيوب مع مسائل المسائل التي يعني قد شاهدها الناس ورأوا منها ما يكون غيبا وما يكون منها من دلائل النبوة على الرسالة والكتب قال الإيمان بالملائكة والامام ابن عكا اعتقد انهم خلق من خلق الله ذلك الا لا يعصون الله ما امره ما يفعلون ما امر اصلا الملائكه من اللوك ولا لوكا الرساله واصل الرساله سفارة هي من الملك والملك واسطه بين الله وبين وبين الرسول البشري والبشري رسول إلى البشري هو بين الله وبين بين جميع البشر لكنه لا يكون مباشره مع الله تعالى بمجرد الله جعل بينه وبينه الواسطه الا وهو الملائكه رسل الملائكه رسل وهم هم الرسل وهم واسطه بين الله وبين الرسول البشري هم واسطه بين الله وبين الرسول اللي هو لما قال ورق ابن نوفل للنبي هذا الناموس الذي جاء لموسى عليه السلام واسطه بين الله وبين وبين الرسول البشري والرسول البشري يكون واسطه بين الله وبين جميع الخلق او إلى امته خاص لكن بايش بواسطه وهي الملائكه الله يصطفى من الناس الله يصطفى من الملائكه رسلا ومن الناس ومن الناس يصطفى الملائكه رسلا ومن الناس قال الله جل وعلا جاعل الملائكه رسلا اولى اجنحه مثنى وثلاث ورباع ففالملائكه من الالوكه من الرساله من الالوكه من الرساله واصل الايمان بها الإيمان مجملا والايمان تفصيلاً اما الايمان بالمجمل هو ان تؤمن بان الله جل وعلا خلق خلقا خلق من نور وسماء الملائكه وهم اعبد خلق الله لله لا اله الا هو وهم اقرب خلق الله لله لا اله الا هو خلق الله لله لا تؤمن بذلك اجمالا بالملائكه لان الله تعالى قال امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله اكملوا وملائكته هذا هذا لا يصح ايمان عبد الا بذلك فمن قال من يقول هناك ملائكه هذه خيالات فهذا كفر من لم يؤمن بوجود الملائكه فهو كافر ويؤمن بأنهم خلقهم من خلق الله للفعلات ومن آمن بوجود الملائكة ونسبهم بنات لله للفعلات فهو كافر لأن الله واحد أحد سبحانه جل في علات فهم خلق من خلق الله للفعلات عبادهم من عباد الله للفعلات قال لهم كونوا فكان وخلقهم الله من نور كما صح أعنبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال خلق الله الملائكة من نور وخلق آدم مما علمتم وخلق الجان من ناره وهذا عظيم ربوبية الله للفعلاء خلق لطيف وهذا الخلق الله تعالى منحه القوة أن يتصور ويتحول وهذا كمال هذا كمال لأن هذه من صفة الله للفعلاء أنا أفل أن هذا عظيم عليكم لكن ماذا أقول لأن الله يتصور الحديث في الصحيحين في الشفاعة يأتيهم على الصورة التي لا يعرفونها فيقول من تنتظرون فيقولون ننتظر ربنا فيقول انا ربكم فيقولوا فيقولون نعوذ بالله منك لست بربنا في رواه الصحفه يتحول فياتيه على الصورة التي يعرفنه هذا كمال وهذه مسبات الله في علله نؤمن بها دون تاكيد النبي نفسه قال ذلك تمام حد يتكلم من وين من اين أتينا كان هذا في في في في البخاري ومسلم وايضا في الترمذي سنه صحيح قال النبي صلى الله ربي في أحسن؟ يبقى إذن الله قد يأتي المكلف في المنام بصورة حسنة أو بصورة, أو بصورة أحسن أو بصورة أحسن أو بصورة أحسن قال ابن تيمية في هذا الباب قال وكل على درجة إيمان من على إيمانه يأتيها على الصورة الأحسن ومن كان الإيمان موجودا لكنه ليس بالعلو كمثال الأول يأتيها بصورة حسن فالملائكة الله رعلا أعطاهم قوة أن يتشكلوا يتصوروا لذلك كان جبريل يأتي على سورة ذحية الكلب وهو كان أشبه أشبه الخلق به أصالة قبل أن يأتي على سورة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ظاهر صحيح جدا كما شرحنا في الترميدي قال رجل ها شديد بياض استياب شديد سواد مما قال السلام انتمسوا الرجل فقال لن قال تعلمون من هذا هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر في تصور ما تصور. تصور ملك الموت لما جاء لموسى تصور على هيئة آه. على هيئة بشر نعم. أنت تحتب أن موسى يصفع على وجهه وسورته ملك الملك النبي السلام نظر والملك أن تعلمون يقينا بأن النبي السلام أوتي قوة فوق قوة موسى عليه السلام تعلمون لما تعلمون وذلك لما جاء هذا وكان لما أن الذي قال أنا لا أصرع إلا نبي صرع ومسلم ذات مرة لما قال, قال, علي بن قال قال كان إذا حمل وطيس ها سمينا بمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل قال إيش زعرته رعبته ذهب إلى خديجة قال دسلوني دسلوني زملوني زملوني ما استطاع أن يتحمل صحيح له لا فهو جاء لموسى على صورة رجله وإلا فلما صفعه موسى وحق له أن يصفعه في إيش من أمر الشرع رجل تصور بيته أجنبيا دخل بيته فأجد أجنبيه في بيته أنت التفسير الوحيد هذا سارق هذا متعدي فصفحه ففق عينه لما رجع لربه قال أرسلتني عجل لا يريد الموت فأعاد عليه عينه ثم رجع إلى موسى عليه السلام قال إن ربك أمرك أن تضع عامك على, على ما تنصور بكل شعر لك سنة قاله ماذا بعد قال الموت أي قال إذن الآن إذن الآن ما من نبينا إلا خير واختار الرفيق الأعلى هذه القوة التي منحها الله للملائك إجمالا وإيمانا بالملائكة أيضا بأن الملائكة هم أعظم أعظم وأرفق الخلق ببني بشر من المسلمين فهم يستغفرون المؤمنين ويستغفرون في الأرض ربنا وسيحت كل شيء رحمة الله فاغفر للذين اتابوا واتبعوا كبيرا وأيضا هم أعظم أعظم الخلق نصيحة لمن البشر ولكن أن تفهم ذلك, ذلك بقوله السلام يعني على بني البشر للملك لما وللشيطان لما ولما الملك يزع في قلبه الخير النبي صلى الله عليه وسلم يقول سليمان عليه السلام حجز أبي وريرة أنه قال وهذه همة الكبار يريد يريدون الله ما عاش الا لله حتى حتى مات ما, ما, ما تزوجوا الا لله يقول لا طوفنا الليله على 100 امراه وجعلنا لهم ازواجا وذريه فالمتوهكون البله السفاء يعني يجعلونها مسبه كثره النساء للرجل ويجعلونها منقصة وهي كمال وثقه كمال دلاله على الرجوله والفحوله والعقول واذا صح التعبير يعني والسياده هكذا فقال لا تفنى الليلة على مئة امرأة كل منهم من من تأتي برجل يجاهد فيه هذه النيا هذه النيا التي إذا سبقت رأ... ارتفع الرجل وارتقى إلى... إلى... إلى... إلى المعالي ف... فقال له الملك قل إن شاء الله هذا السبب والسطبيل الذي يصلك إلى ما تمنيت والأجر موجود لكن قال قل إن شاء الله ف... فأتت امرأة واحدة من المئة امرأة بإيش بقطعة لحظ فقط الله رعالى أراه القدرة ليست بياليح لكن انا أريد الشاهد الملك قال له صاحبه في رواية أخرى قال قال له الملك قل إن شاء الله ولذلك ترى هناك ملائكة أيضا تؤمن بهم الله رعالى خلقهم حفظا حفظا للبشر في ملام يقدر عليه. تمشي تجد نفسك أمام سيارة الصدام سيكون قريبا تنتبه ينتبه تسمع رجل يأخذ رجل كل هذا ممن خلقهم الله على حفظا لك فيما لم يقدر عليك وصورة الرعد شهد بذلك أين الآية صاحب القرآن ما في وجعل ها. يحفظونه من أمر الله أن يريدها قبلها له معاقبات من بين هدين ومن خلفه يحفظونه يعني هؤلاء من أ... بأمر الله يحفظونه مما لم يقدر عليه هؤلاء الملائكة هذا إجمال ها؟ و... و... نعم والحفظة والحفظة لكنها ولا الكتبة أما سورة الرعد فيها الحفظ مما لم يخدعه وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هذا إمام بالملائكة وتؤمن بالملائكة أنهم أعبد خلق الله لله يت... يلهمون التسبيح كما نحن التنفس النفس لذلك قال النسلم أطت السماء وحق لها أن تأت ليس فيها بقى... لي... من موضع إصبع إلا وملك راكع أو ساجد يسبح الله لله لا فعلان لكن تعلم هذه العبادة أن النمسلم يقول في البيت المعمور بيت المعمور كما قال ابن كثير هو فوق الكعبة لو نزل نزل عليك وهذا في السماء استبع لما رأى النمسلم إبراهيم عليه السلام أثنى الظهره للبيت المعمور يجلس وحوله الأطفال فقالوا أطفال المسلمين قالوا أطفال المشركين اتخذ من أهل فقال قال يدخلوا, يدخلوا البيت المعمو سبعون ألف ملك في كل يوم وليلة يطوفون فيه لا يرجعون إليه يوم القيامة تعرف ما معنى هذا؟ في كل يوم سبعون ألف كم سبعون الف يدخلون إلى يوم القيامة؟ في كل يوم سبعون وسبعون ألف غير السبعون ألف, الف يطوفون تعبداً لله يعني أنت ما تحصل نفسك إذا كنت أنت فردت وأنفقت المال وذهبت لطف الكعبة أنك العبد هناك هناك خلق ما خلق إلا للعبادة الليلة لفعلها سبعون ألف يطوفون يخرجون لا يرجعون إليه إلى يوم القيام كم وكم من سبعين ألف يدخلون يتعبدون لله إلا الليلة لفعلها وهناك حمرة العرش لابد من الإيمان بهم وحمرة العرش هؤلاء الذين يحملون العرش ويسبحون بحمد ربهم سبحانه وتعبداً وتعلمون حملهم للعرش والله على استوى على العرش استوى الله على العرش كمال يذيق بجلاله وكماله وابهاي وعظم. وعظمته أي عبد لو استوى على عرشه كيف تفهم أيهما يحتاج إلى الآخر العرش يحتاج للرجل ليش وحط فيه دماغه ويتحت موتونا والله العظيم وضعوا في الطراته الرجل الذي يحتاج إلى إلى عرش صحيح لو سحبته من تحت ماذا يحدث يقع يسطر صحيح لا العرش يحتاج إلى الله لا كل الخلط افقر ما يكون الى الله جل في علاه سبحانه جل في علاه هناك الملائكه الذين يطوفون بالعرش حول العرش ويسبحون بحمد ربه سبحانه جل جل في علاه هناك ملائكه تؤمن بهم اجمالا في الارض تخصصات هذه التخصصات تؤمن هناك ملائكه يسحون في الارض يطوفون بالارض يلتمسون هذه المجالس اللهم ثبتها لنا يا رب العالمين اللهم قدمها علينا ما حيينا يا رب العالمين اللهم لا تمكن احدا منا ولا منها بحق لا إله إلا الله اللهم أمين, اللهم أمين. اللهم أمين. اللهم أمين. اللهم... لعل الله يكشف عن قلب مخلص منكم أما أنا فمن الأراضي على كشف... يكشف عن قلب مخلص منكم فيكون في صادقا في دعائي فيقبل منه هذا الدعاء فيسبب أنا الخير مع حينا أبدا ولا يمكن أحد من هذه المجالس حالنا الأحوال اللهم أمين رب العمين اللهم أمين رب العمين اللهم لا تصلت علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمك اللهم كن معنا وأنت أرحم الراحمين الملائكه يطفون فيلتفون حول مجالس الذ هم يجلسون هذه هذه حياتهم حياتهم أن يجلسوا في هذه المجالس ويكتبون بالاسماء الذين يجلسون وهؤلاء الذين يجلسون الله على يذكر اسماهم ذكرا بالثناء الحسن عليهم في الملأ العالم هل رايتم افضل من ذلك واجود من ذلك شوف أنت كيف أنت وانت تجلس هنا تركت, تركت إخوانك واخلانك وتركت كل شيء ممكن الاستفادة تكون قليلة أو تكون بعيدة أو تكون كبيرة الغرض أنك المستفيد الأول بالسناء عليك في الملأ العالم المستفيد الأول بذلك أنت بتذكر باسمك واسم أبائك في الملأ العالم الملأك يعرفونك وإن جاهلك أهل الأرض وهذا الذي فهم عمر بن الخطاب عندما قال له مات فلان وفلان هو في فجيعة قال من من آقل قال مات فلان أنت لا تعرفه قال وما ضره رب عمر يعرفه ما يضره أنا لا اعلمه رب عمر يعلمه طبعا لا صح ان قال الله يعرف هذا من باب الخبر قال رب عمر يعلمه هذه فتكون انت معروف عند اهل السماء ذلك عيبا بطرق كان يقول امتى تمشون على الارض باث في السماء كل معلومه عند اهل السماء وادعكم من أهل الارض ايش يسوون ايش يسوون ولا شيء لا مدحهم يرفع ولا ذمهم يسقط لما دخل الأعربي على النبي السلام فقال له أعطني فإن مدح زين شعري راعي يسرع الجميع وذنب شين فابتسم السلام وقال ذاك الله ذاك الله المدح زين حقا من الله وذنب الشين حقا هو من الله لا يملك لك شايد ابن عبد لكن ملعك أولاء كما قلنا يحبون أهل العلم ويحبون مدهس العلم فيقولون بغياتكم فيطوف تغشى يلتفون حولهم يكتبون اسمهم ويصعدون ويعرجون الى ربهم لفعلها الاخر حديث السؤال عندما يقول انا اعيذهم مما استعادوا بيه من النار واشادوا ان اخفرتوا لهم ولهم الجنة فيقول الملك ربي فلاد جاء لحاجة ما جاء للعلم شوف الكرامة لذلك الصاحب ساحب وحكمك حكم من تصحب لا تسأل عن المرء ولكن سل عن خليده فقال الله لفعلها هؤلاء القوم اللي يشق فيهم جل لا هذه شفاعة والإيمان بهؤلاء الملائكة الذين خصتهم الله فقط لأهل العديد فقط ونالك الملائكة خصتهم نر على ليستغفروا لأهل العديد استغفار أهل العديد الملكو... النبي السلام يقول أهل السماء وأهل الأراضين حتى الحيتان في البحر حتى النملة في لا تستغفر لمعلم الناس الخير اللهم مغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز لك اللهم أمين يا رب العالمين والإيمان أيضا بالملائكة على التفصيل فالإيمان بالرسول بالنموس كما يقولون بالوحي الإيمان بجبريل عليه السلام باسمه وبوظيفته وجبريل إلى الآن يلتقم القرض ينتظر أن يؤمر فينفق في القرض وهذا إلى آخر الثمان وإيش يا اندريسي صحيت الآن الآن استيقظت جبريل موكل بالمطر أصالتاً ليس بالأقوة <تصفيق> ممتازين إذن جبريل عليه السلام موكل بالوحد موكل بالوحد لما قال الورقة بنوفد هذا النموس الذي كان يأتيه تعرفون ما الفرق بين النموس ووزنه نموس ووزنه ووزنه جاسوس شو الفرق بينهما النموس هو ناقل الخيس حمد سر الخير والجسوس الشر وذلك المتجسس فاسق أصالة المتجسس فاسق أصالة والمتجسس طبعا ضرره وعظيم في هذا الباب كما تعلمون قال ولا تجسسوا فالمتجسس فاسق أما النموس صحب السر السر الخيس سر الخيس كما فرق بينهما أمام النووي سر الخيس وهو جبريل حديث كلام و هو الوسط بين الله وبين, وبين الرسل جبريل هو الوسط بين الله وبين, وبين الرسل وهو حامل وحيو الذي أتى بالقلآن للنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يأتي يعلم السلام الصلاة وإلى آخر ما جاءنا الحديث فالإيمان لجبريل واجب طبعا تعلمون أن جبريل عدو من؟ عنة عدو لهود على عناة الله عليه عدو لهود لنهم يقولون بأن جبريل ينزل بالأوامر افعل ولا تفعل هم عايزين يناموا ياكلوا يشربوا وخلاص انت ما بص الرافض كانوا ها استغفر الله وقفت <تصفيق> الرافض اخذوا من اليهود اليهود قالوا أب أب أ... اليهود يكرهون جبريل من اجل انه ياتي بيفعل او لا تفعل الرافض يكرهون جبريل على انه خائن بس والله يا يقولون بان جبريل خان لا خان شوف العالع اليهود والنصارى لا بد تفهموا هذا ها انا اعوذ بالله الغرض المقصود بأن البيضاء على السلام هو أمين الوحي وقد بيّن الله للفعلها بأنه أفضل الملكة على الاطلاق وإنه لقول رسول كريم وذي قوة عنده العرش مكين لا وقال الله جاء على شوف اللي بيان, بقى اللي بيان التفضيل وجاء ربك والملك لا أنا أريد الآية الاخرى ليلة القدر قال أيها أنا أريد الآية أيها أريد الآية تنزل الملائكة تنزل الملائكة كل ملائكة هو عمومه الآن وبعد العموم خصص بالقول تنزل الملائكة والروح فيها وأنكفد فيه اختلاف على مسألة الروح لكن جميل السلام يقولون الروح المقصود بها من؟ نزل بهم روح الأمين على قلبك لتكون المنذري بلسان عربي مبين وتؤمن بإسرافيل وإسرافيل هو الموكل بالقرن وإنه السلام يقول كيف أنعم ونحن لا بد أن دهن نقول ذلك كيف انعم صاحب القرن قد قد التقم القرن واصغى ينتظر ان يؤمر فينفق في سوقه هذا اسرافين وميكائيل الموكل بالقطر ميكائيل الموكل بالقطر من رزق وله اعوان نعم بالرزق والقطر المطر رزق وايضا الايمان بمن عذرايت صحيح لا لا في عندنا هو ملك الموت ملك الموت وعنه له اعوان وله اعوان تعلمون الايمان به ايه باجمال وتفصيلا ملك الموت له اعوان ياتون للميت يقولون يا ايتها الروح يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي ربك رضيا مرضيا ما فيعاونونها على قد الروح ويخذلون منهم الروح ويسعدونها ويرجون بها الى الى السماء فهو الايمان بملك الموت ايضا والايمان بمنكر نظير اصحاب السؤال في في القبر هذا صح النبي صلى الله عليه عزيز. عليه وسلم, وسلم. ولمن أيضا بالملك الذي قال فيه النبي وسلم إن الله أذن لي أن أتحدث عن ملك ما بين شحمة أذني إلى عاتقيه مسيرة خمسمائة سنة ده الخير يضرف فيها ما ده من هنا إلى هنا فقط خفقان الطير هذه ما معناها خفقان الطير أسرع من الخير خمسمائة عام كيف يكون خلقه رب. ولذلك يقال لا تتفكر لا تتفكر بذات الله تفكر في خلق الله ولن تصل لن تستطيع أن تصل في هذا أن يمان به أيضا ولمن بملئك النار وصف الله وصفاً دقيقاً لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرون هم الذين يقرعون ويقولون ذوق إنك أنت العزيز الكريم وأيضاً يسألونهم تقريعاً وتوبيخاً كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بل فجاءنا نذير فكذا ناخذ منزل وقالوا يا مالك ليقض علينا قال انكم ماكنون فنحنم باسم مالك الملك الذي من خازن النار الذي وصف الله جل وعلا وسماه لنا فهنا من من باب الإيمان بالغيب اي ملك يكفر به كفر بكل الملائكه كما قال الله تعالى ذبت قوم نوح المرسلين فكل ما ثبت لابد من الايمان به لان الاصل الاصل بذلك أنك لو كنت مؤمنا بالله امنت بما اخبر الله به وقد أخبر الله بآدم فلابد أن تنم بجميع ما أخبر الله به سبحانه جل فعلا قال الإيمان بالله وملائكته قال وكتبه الإيمان بالله وملائكته وكتبه وهنا أخر الرسل على أساس أنها جاءت بالآية الآية قال الله جل فعلا سورة البقرة كم سورة البقرة آمن رسوله بما أنزل علم رضيه المنكل آمن بالله وملائكتيها وكتبه فهو كان من بداية التصنيف أن الا يحيد عن نفس التديين الذي الله جل قال وكتبه والانام بالكتب هي كل, كل الكتب التي أنزلها الله على الانبياء الايمان فيها الايمان بها لا تضمن امرين الامر الاول الايمان بها كاملة قبل أن تحرف فالذي لم تحرف منهم بالتوراه والانجيل والذبور وصحف موسى وصحف إبراهيم كل ما نزل من الكتب السماوية نؤمن بها جميعا نؤمن بها جميعا وطبعا هذه الكتب جميعا اتفقت واختلفت توافقون ام تخالفون فتناقشون توافقون تفسروا لي ما معنى اتفقت واختلفت خلاص ابو بكر الآن يعني تزعم القضية اتفك ببعض الشروط لكن لا لا بالذي شروحه من فقط تقصد الشريعه طيب, طيب جيد لكن المفروض تفصيل في الباب لكن جيد جزاك الله خير لما بنش يفهم شوف فهم هذا فهمت انت ما فهمت <تصفيق> انت ما فهمت القضيه اصلا الكتب اتفقت واختلفت اتفقت في اصول الديانه كلها تدعو للتوحيد نعم مختلفة في الشرائع لكل إن, لكل إن منكم شرعة مم. ومن هاجرة وشريعتنا ناسخة لجميع الشرائع وما أنا بذلك كفر فمن قال بأن من له أن يحيد عن شريعة النفس السلام كما حاد موسى عن شرعة الخضر أو الخضر عن موسى هذا كفر المستقبل قال النفس السلام والذي نفسي بيده ما سمع به من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النوم وأنه قال ال ال ال ال الأنبياء وإخوة لعلات دينهم واحد وهو التوحيد الإسلام وشرائعهم شكرا ما من نبينا إلا وهو جاء بالإسلام ماذا قال, قال يوسف عليه السلام توفني والحقني مصطلحي وموسى وعيسى كله جاء بالإسلام وتوحيد الله جل وتعالى الاصل في ذلك واختلفت الشرايع وشريعاتنا هي الشريعه الناسخه فالايمان بكتب الله جل وتعالى هي الايمان بكل الكتب التي انزلها الله جل وتعالى كما قال الله تعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان وانزلنا معهم الكتاب والميزان فهنا نقول بانه أنزل على على الزبور نؤمن بالزبور انزل على موسى التوراه ونؤمن بالتوراة، وأنزل عيسى عليه السلام النجيل، نؤمن بالإنجيل وانزل على موسى صحف أخرى، صحف وانزل على إبراهيم عيسى المسلم، نؤمن بكل ما جاء من الكتب نؤمن بها جميعاً لكننا نعلم بأن هناك كتب قد حرفت وقد بيّن الله في علا التحريف والخلاف بين العلماء في مسألة التحريف أما التحريف هو شابت والتحريف قد يكون التحريف الكلم لفظي او التحريف المعنوي أما التحريف فهو سابق والإجماع عليه قال يحرفون الكلمة عن مواضع وفي الأخرى يحرفون الكلمة من بعد مواضع لما جاءوا من السلام اليهود وقالوا رسول الله سنة فلان وفلان قال ما, ما تجدون في التوراة في حكم الزناة قالوا الجلد والتحمين يجلل ويركب على حمار أجلكم الله معكوسا ويحمم الفحم هذا يكون عليه من باب, من باب التنكيل يعني فقال النبي السلام اتي بالتوراة قالوا اذهبوا لهذا الرسول فإن أتاكم بما تقولون فخذوه وإن لم, ي... لم تؤتوه فإيش فاحذروا فعبد الله بن سلام قال إنهم قوم بهد بورهم أن يأتوا بالتوراة فأتى بالتوراة وقرأ وهو يقرأ جاء إلى الرجل فأضع آية عليها فجاء عبد الله بن سلام ضربه وقال يا لكع يا لئين يلوكع أخر يده أخر يده وفقرأها فوجد فرجمه من النبي صلى الله عليه وسلم حرفه ولا ما حرفه حرف فالتحريف ثابت بقول الله علي يحرفون الكلمة من بعد ما لكن لكنه التحريف كلمي أو التحريف معنوي ومن ثماني يقول بأن التحريف معنوي في هذا والصحيح أنه كلمي ومعنوي قال الله جعله فاشتروا به ثمنا قريبا جعلوه خلفهم غذريا الآيات أظهرت ذلك هذا التحريف نحن لا نؤمن بالكتب المحرفة نؤمن بأصل الكتب التي لم تحرف التوراة لم تحرف الإنجيل لم يحرف نحن نؤمن بها جميعا وإذا لم تكن تحرف لأمان بمحمد صلى الله عليه وسلم سطرت في التوراة وسترت في الإنجيل سفات النبي صلى توافقون نعم قال هو هو, هو, هو. يعني قال هو هو إقرار هي سفاته يعرفونها كما يعرفونها أبنى أمر هو فوق ذلك فقال هو هو قال هو هو قاله ماذا تفعل قال عداوته إلى يوم هذا بالضبط ألعم من أبي جاه عندما قال اللهم أن كان هذا هو الحق من عندك فهدنا لا فأم ترعينا حجارة من السمن ما يريد نعوذ بالله من أنخذ ذلك فالإيمان بكتب الله جل فعلا لأنه من جميع الكتب التي أنزلها الله جل فعلا ونعلم أن أشرف الكتب على أطلاق هو القرآن وهو خاتم الكتب وهو الحاكم على, الش... على... على... على الكتب كما قال الله جلال فعلا ومهيمنا عليه ومهيمنا عليه نعم فما هو حكم يستدعى تلك الكتب المحرفة في دعوة غير مسلمين لأنه هناك يدعون مثلا النصارى ويستدعى هو من باب المناظرة ويقام تحج عليه ولكن يقول قال عيسى في لا يقول في كتبكم قال عيسى أصالة ما بين المناظرة أول, أول, اول رجل يروي عن إنجيل وبين عيسى السلام 500 أقل شيخ 500 أكثر من 500 عام 400 عام أول كتاب مخطوء 400 عام شوف القاء مخطوء كيف يعني الموضوع ده فيه بحور من الكذبين ولا الضعين مولدين بحور لا تنتهي واذاك شرب شرب هذه الأمة في سنة المتصف هذا في المجمع الاول ثم اختلفوا في المجمع ما قال لك لك فلابد لابد يكون ذكيا ايضا يكون عالما المشكله كل اللي بيحاوروا هؤلاء ما عندهم شيء ضعاف يعني شبه واحده يسقط هو ممكن يتكلم في الاسلام بالشرق وهو مش فاهم شيء. ولذلك لا يصح لاي احد ان يتصدى يتصدر لاهل الكفر ومناظرهم هو لا يقر عقيده الصحيحه لا يجوز ولو كان من اقدر الناس ال 940 لغه لا تقول لي متقن اللغة لابد أن يتصدروا أنه متقن في اللغة لابد يتقن عقيدتهم وهذا قول شيئا سنة مية قال لا خذ غمار هذا إلا من أتقن عقيدتهم أولا شبها واحدة تزي... تضيع عامكم أشان هو ما مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة وأنا قلت لكم فيه أخ كان يمام المسجل وكان متصدر للناس وذهب إلى بعض هؤلاء الدولار الخوالج في, في العقول هذا هؤلاء أضل الفرح الخوالج وذهب لنظرهم ولأنه ما عنده شيء من العلم الإتقان المتخم وهم يتقنون بأهل بدعة أولا شعاطين ليش هنقض شعاطين لأن الشيطان يصبر صبرا عظيما عليه على ما هو فيه من الباطل هم نفس الأمر للنهار يحفظون ويحفظون الشبه والكلم والله يحفظون فلو أنت غير متقن أذابوك أذابوك تمهان الرجل يعني كان إمام المسجد وكان شاهد نفسه منتفش يمشي كالتوص المئة خلفه والمئة بعد ذلك معه وإمام هو إمام المسجد وصائع رفض القرآن لكن ما عنده علم ما عنده علم ذلك الالتباك بين الشبيه العالم بالعالم مهلكة أيما مهلكة فجلس معهم ساعة خلاص قال أنتم والله أين أنتم لما لم نسر عنكم الحق كله معكم وانتهى وضاع وضيع وكما قلت لكم قبل ذلك هو ذهب إلى مراتي فقال لها لم لم يستيابك على أمك في ايش فيه اتفسخ العقل من اندي كفرة لماذا؟ يا ابن الحلال وبكاء وعويل قال انا رأيت الحق لا تعرض علي الحق طب اذا حق اذا حاج انا يعرض علي الحق اقول لا والله الحق معك انا معك كلهم كفر المهم انا وانت ومع بعض اضيع اضاعت فالحاصل انه لا يصح ان يتصدر وغير مبت باله لا يصح انت الان يعني والان شيخ لما لما يطلع رجل يقول لك مفيش حاجه اسمها نسخ في القران مفيش شيء اسمه راجم في القران ما بيطلع بقى اللي بيناظروه كلهم ضعاف وهو يشلفط وش هذا ويطحن في هذا ولما وهذا مخدوق فلا بد الانسان اصلا لا يتصدر ان يكون عالم ولا مناظر إلا ان يكون متقنا في امر عقيدته فادي كتب انت تعلم انها لما يقول ما يقول عندكم عيسى قال لا يقول في كتابكم المزعوم قال عيسى وإلا هو أيضا يكون كذابا لو نسبه لعيسى عليه السلام نسبة, نسبة الصحة أين السلب لذلك يعني هو نفسه نفسه إذا أنت ممكن تنكر عنه ما يقول قال عيسى نقول له من وين أنت أتيت بأنه قال عيسى من وين تعرف أنه قال عيسى ما عنده في حتة حتة. هو أن تشوف التحريف في نفسها في نفسها وطبعا هذا الرد على ابن تبني أنها كانت تحريف لفظي أيضا ليس أعرف معاوي فقط والله رجع قال قولوا حطة قالوا إيش حنطة وقال في راقل حبا حبا بشعرة أو بشعيرة الغرب المقصود بأن الإيمان بالكتب آلاته لم تحرح الإيمان بجميع الكتب قال ورسله يعني والإيمان بالرسل وهذه من أعظم ما تكون الإيمان بالرسل بجميع الرسل تؤمن بهم إجمالا وتؤمن بهم أما إجمالا في قول الله ذا شعلا ورسلا قد قصصتهم عليك وين؟ أين؟ في الكتاب يبقى كل ما ذكر في الكتاب أما إدريس عشان هو هذا الرجل أنا لا أقول أنت أبو تطيع هذا رجل صاحب القرآن يقال ماذا تفعل أنت إدريس قبل نوح وأنت بتقول أن كل رسول نعم هو صحيح جمهي المفسرين يقولون من إدريس قبل نوح فقال أنت الآن بتقول كل من ذكر في القرآن فهو إيه رسول صح أو لا؟ إدريس الآن تقول الآن هو قبل فين الرسالة التي أرسل بها كلام صراحة ليس بالهيئة يعني هذا رجل له مآرب أخرى في خط خلفه يمشي خلفه له مآرب أخرى فطبعا كلامه مهدوم يعني ليش؟ لأن المحققون قالوا قالوا, قالوا الأسد في هذا الباب بأن إدريس ليس قبل نوح ليس قبل نوح وضعفوا كل ما جاء من الأثار عنه قبل النوح. وأنه بعد أنهم يقولون الجرد السابع أو السابع أو الساعة وهذا ليس بصحيح كل هذا ليس بصحيح إذن فهذا تبقى القاعد على ما علي أنه رسول لكنه ما جاء قبل النوحي هو بعد بعد النوحي في هذا فالغرض المقصود تؤمن بجميع الرسل التي قال بها الله للفعلاء ورسلا قد قصناه قبل الرسلا لم نقصصهم عليك وتؤمن أيضا بأن, بأن النوحي على ساوت بين درجات الرسل وجعل أغطر الرسل على أطلاقهم الخمسة من قول العد من الرسل. اللي ذكرهم الله جعله في آية وحدة قال الله جعلنا أوحينا لك كما أوحينا للنوح والنبيين من بعد أما في سورة الأحزاب ذكر الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم نرجع على الخمسة تعالى أول عزنا الرسل وأيضا تؤمن بالمفادلة بينهم بأن الله فضلهم وفضل إبراهيم عليهم بأنه واتخذوا خليبا واتخذ النبي السلام خليبا وتعلم بأن خاتمهم وأفضلهم وأفضلهم وسيدهم هو محمد صلى الله عليه وسلم روح قال أنا سيد ولد آدم ولا فقر أنا سيد ولد آدم ولا فقر وقام فصل بهم لا في الإسراء لكن يرد علينا اشكال قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم عندما قال رب أريه كيف تحيي الموت قال, قال ورحم, ورحم الله لوطا إنه كان يأوي إلى ركن شديد قال ولو كنت مكان يوصف عليه وسلم لأجبت الدائم عندما جاء قال أرجى إلى ربك فأسأله ما بالنسوة التي خطعنا هذه فيها دلالة أنه, أنه, أنه لا يرى فضلا له عليهم وأيضا ورد أن قال لا تفضلوني على يونس نمتع نريد الجواب ما أدري ننظر في النت ونبين لكم كيف أنهم يشاركون مشاركة حالية هنا في النت هنا في النت تقول اتفقوا في الأصل وهو الدعوة للتوحيد على نفس الكتب ما أريد أن أنا أبين في بينكم كفرصير هام تشوف <تصفيق> شوف الفضل قبل <تصفيق> أن أجماء إلينا أنه أفضل الخلق <تصفيق> قبل ويقول يعني أنت تقول التوجيه في ذلك أنه قال هذا قبل أن يوحى عليه أنه أفضل الخلق ما رأيكم في هذا التوجيه هو فقط هذا التوجيه عندكم يعني في التفاق في إجماع في المجلس ما سألتك من ذكره قلت دي معنى المجلس انه التوجيه الوحيد الذي قال في هذا لا لا تواضع النبي عليه الصلاه تواضع هذا التوجيه الثاني نعم. ماشي في الاساس اقوى مش اولا في كلامي على ابراهيم عليه السلام وذو وث ويوسف المساله يسيره نعم. لكن الكلام في التصريح قال لا تفضلوني لا تفضلوني على يونس ابن متى لا تقولوا خير من يونس ابن متى هذا ينهى عفهم عن التطاق وكرمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤذبهم ولكن هو بمزيلة هذه فهلاوة اللي بيع المشيدات المؤلية الفهلاوة اللي بيع التي تأتي بالكهرباء تأتي بالناس الكهربائي صاح التوديهات الثلاث التوديه الأول هو بأنه هذا قبل أن يوحى إليه التوجيه الثاني أنه نهاهم عن التفضيب حتى لا يكون المسألة فيها من باب النزاع بين الأنبياء في هذا الباب كما حدث مع موسى ومع أيشه محمد لما قال الأنصري ذهب إلى رجل من اليهود فقال ورب موسى قال وتقسم قال ورب محمد فصفع, رب موسى فصفع على وجه يعني هو ناجع بين بفا... الأنبياء الثالث ألا يكون في هذا تعليم وتأديب لا يكون التفضيل فيه التنقص من المفضول في... في... في... في الكلام على التنقص برفعة الفاضل دونك نعم. والتنقص من المفضول فنهاهم عن ذلك فهذا التوجيه الثالث لكن نعم. في الحق بأنه السلام هو أفضل وهذا الذي قلته بالفعلاء الليبية نعم. نعم انا أقول لك ذلك وهذا الذي يريده العلماء كيف ذلك؟ من, من الحكمة التي يفضل العالم على عالم تهادي هذا هو بأن ينتقص من الآخر هذا سوء أدب أصالتك ونظر, ونظر وتدون وإلا فالجميع ورصت للنبي صلى الله عليه وسلم والجميع وكلاء للنبي صلى الله عليه وسلم لكننا نفاضل عندما نريد الأعلم حتى نطق منه العلم لأن الأرض بأننا من علامات الساعة أنك لا تأخذ العلم عند الأصار تطلب العلم عنده الأكابر وأيضا عند الرجوع على الرارح أصليا لو في محل فيه علماء وجوبا لابد من الرجوع للأعلم هو إلا يأسب لما رجع على من في العلم يأسب بذلك وان كان بعض الأصولين وإنه الشنقية يردح ذلك أنه المهم يذهب لعالم فاستألوا هل تذكرون كنتم لا تعلمون لكن وإن تفعل في قول لعلمه الذين استنبطونه يرجع إلى الأعلم إذا يرجع إلى لا يصح له أن ينزل إلى الأدنى طبعا يمكن أن يتفيدوا من ذلك بحديث العسيف طبعا وذهبوا النبي موجود خلنا المسافات وأيضا الرجل كان متعجلا في الفتوى في هذا الباب لكن إن, إن كنت مستطيعا لابد أن ترجع إلى الأعلم إلى الغرب المقصود بأن هذه نقول التوجيهات الثلاثة أنه قبل أن يوحى إليه قد يوحى إليه أنه سيد الخلق أدي معين وقالها لا رياء ولا سمعة حاشاه ثم حاشاه ثم حاشاه بأبي هو وأم بيان لفضل الله عليه قال أنا سيد ولد آدم ولد ولا ف... وهذا قد فضل الله تعالى تكريما له في الشفاعة كما, كما سنر بي ومن أعظم الإمام بالرسل الإمام بمحمد صلى الله عليه وسلم والكفر بمحمد كفر مستقل ومن قال بأن الإمام بمحمد صلى الله عليه وسلم اختيارا لا إجبارا كفر هذا كفر مستقل الذي يقول أنه مخيب إن يوم بي أو لا يوم بي كفر مستقل يا دمعت خير ده من قال آمنت بمحمد وهو الرسول واعظم الرسل وهو خاتم الاخاتم الانبياء لكن يصلح لي ان اخرج عن شريعته يكفي تفهمون <تصفيق> فادي ما انا ما ادري من, من الذي يستمع انا انا والله ذهول الذي يستمع لاناس يقولون ان الامام محمد اختيارا ويقولون انت الان يعني هذه جراه لو قلت كفر جراه كبيره جراه كبيره اي, كبيرة؟ أي أنت بهذا ستصل نارا تلظى فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا قد هو أعظم الرسل وأنا أؤمن به وهو أمين وهو, وهو رسالته عامة يقول ولكن شريعته لا تنتم يكفر يكفر بالكتاب ياب السنة فعله زعمه قال الله وما يتكب الرسول فأوضوه منكم عنه فانتهب قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فاصل في الخطاب والذي نفسي بيدي لا يسمع به من هذه الأمة يهودية ولا نصرين ثم لم يؤمن بالذي جئت به نقل به بالذي في مسلمة انه يؤمن به قال بالذي جئت به الا كان من اصحاب الا كان من اصحاب من اصحاب, أصحاب النار قال ورسله ثم قال سلام ربي نعم نعم فلو ربك لا ينحكك تحكمك في هو امام بالشريعه لا يريد اتحكم يا رب التخيف اه فلو ربك لا يحكمك لا في مشارك من مقاري ويسلمهم تسليما ورسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم خاتم وطبعا من قال بأنه خاتم الرسل وليس خاتم محمد رسول الله لا سورة الأحزاب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن وخاتم خاتم الانتعان ولا أو ما قال خاتم الرسل لما يقولون هذه لفتة عظيمة بلغية لأنه ختام الأنبياء من باب أولى يكون خاتم الرسل نحن قلنا أن نقول رسول نبي فلو ختم الأنبياء من باب أولى يكون خاتم الرسل جاءنا رجل مهووس مهبول ليس بغلول البغلول بيطفل جنة مهووس مخبول قال هو خاتم النبيين وليس بالخاتم الرسل لا والخاتم عيوني وليس بالخاتم الرسل وقال انه هو رسول مرز غلام هذا تعلمون بها البهائية وال لا نعم لا, ف... لا على القضيانين والبهائية كله على صف واحد يزعمون رسالة في غير, في غير, في غير النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كله كفر الأصل أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه خاتم الرسل ولا يرد علينا ظهور إيسى بعده لأن إيسى في الزمان قبله ليس بعده مفهوم؟ وإيسى عليه السلام وإيسى عليه السلام ينزل بعد النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في الترتيب ما هو؟ الأصل في الترتيب ما هو القاعدة العامة؟ الأصل في الترتيب؟ الأصل في الترتيب أيها يعني إيش أنا أريد كلمة عقدية الأصل في الترتيب البعث البعث والإرسال في إيش حبيب إذن الأصل في الترتيب البعث من بعث أولا موسى عيسى أم محمد صلى الله عليه وسلم عيسى السلام إيبادة الخاتم هو محمد صلى الله عليه وسلم نزول عيسى هذا نزول تبعي فسينزل تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم والدلال على ذلك حتى لا, حتى, لا حتى لا يأتي غير ذلك خلط على أبواب عقول المؤمنين بأن عيسى السلام لما ينزل واستوت الصبوة والمهدي سيصلي طام المهدي فرأى عيسى السلام على جراح الملك فعرفه بالصفات التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم فقدمها فقال لا لا صلي بالناس إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة ولذلك العمال يقولون من تفضيل الله لأمة محمد على جميع الأمم أنه صلى خلف أحد الأمة فيها نبيانهم من أعظم الأنبيائي قدرا عند الله لفعلها. محمد وهو سيدهم وعيسى عليه السلام ومن أولي العزة من الرسول محمد صلى خلف عبد الرحمن بن عقف لما جاء متأخرا بعدما أصلح وصلى في آخر عمره خلف رضي الله عنه وعرضه والمهدي يصلي خلف وعيسى عليه السلام تكرمه لهذه, لهذه الأمة وعيسى ينزل بشريعة النبي صلى الله هذه نسخا أخطأ من قال من النبلاء أن هذا نت ليس مسألة قبول الجزية ومسألة عادة قبول إلى الإسلام هذه شريعة مؤقتة حكم مؤقت وتوقيته عند نزول من؟ عيسى عليه السلام توقيته عند نزول عيسى عليه السلام وقال لهم أقرره له بذلك فهي من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم هي من شريعه النبي صلى الله عليه وسلم قال والايمان بالقدر قال والبعث اسف قال والبعث بعد الموت واعتقاد اهل السنه والجماعه كل ذلك الغيوب والايمان بالبعث بعد الم... والبعث بعد الموت ثابت بالكتاب والسنه واجماع اهل السنه البعث بعد, بعد الموت وهذا في جميع في... في جميع الاديان اذا صح التعبير كل من هنا بالبعث بعد بعد الموت إلا هؤلاء المتهوكون الذين يؤمنون بالتناسخ من؟ أخفز خلق الله الراقم لا تجه هو ما بقت مسألة مع معلومة ها هم مفسقين العقل والجسد والبدن وكل شيء وحتى عندهم انفصان في الشخصيات والصحيح الرجع في ذلك الجميع يؤمنون بالبعث والنشوف وهو سابق قال الله جلالة وعلى زعمال الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى وربي تبعثون قال الله تعالى مبينا انكار على هؤلاء الذين يقصون سياسا بطلا قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهي قل يحيي يحييها الذي شاء أولهم قال الله تعالى مبينا ذلك جلاءا كما بدأنا اول خلق وعدا علينا إن كنا فاعلين لا بد من البعث وذلك السنة ثابتة في هذا باب يقول النبي صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاتا عراقا غرلة غير مختنية قال تعيش حفاة عراطا قال نعم قال وينظر بعضهم لبعض قال الأمر أهول من ذلك يا ابنة الصديق أعظم من ذلك الأمر أعظم من ذلك يا ابنة الصديق والبعث قد أراه الله للفعلاء لبعض عباده في الدنيا ولا تقل خاص بالأنبياء بل للبشر أما في فقد أراه الله للفعلاء لإبراهيم وهو السائد قال ربي أرد كيف تحيي موتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فأخذ أربعة من الطير فأصرون عليك ثم كل جبل من هنا ثم أدعوهن يأتينك هذا الذي رعى البعث بعد المشور يعني يقال أنه جعل الرأس في مكان في رأس جبت وجعل البدن في مكان هذا أخلاف الطير ثم يدعو الطير يأتيه كل رأس تذهب إلى إلى بقى نفس البدن كما أن الله جعله على يأمر السماء ت... تمتر في آخر الزمان تمتر مطرا كالطن كالم فتنبت الأجساد من عجل الزنب الذي لا يبلغ في القبر فتقوم كأكايئتها وتذهب أكايئتها بكل ليلة ما فيها وتذهب مهرورة إلى الله الذي قاله سبحان رب العظيم إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيقول وأراه الله الذي في علاء الأصحاب الكهف أماتهم الله ثم بعثهم قالوا بعثوا قالوا تعثوا أحدكم بأرخكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أدك طعاما فليأتيكم برسق منه لا ولا يشارن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم ويرجموكم أو يعيدوكم في ملاتهم ولم تفلحوا إذن أبدا وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا وكذلك عثرنا, وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن, الله أن وعد الله حق وأن الساعة هاتية لا ريب فيه وأيضا بصورة البقرة الرجل انظر أتفرج... انظر الى الشياطين الشيطان يلبسهم التاج الرجل قتل عمه ويريد الارث قتل عمه طيب خلاص انت قتلت عمك اكتفل بذلك واخذ الارث وانت المضوع لا يريد زيادة يريد زيادة قتل عمه والقاه على, على المدينة وقام يبكي وقول موسى عمي عمي ويريد الدير يعني يريد زيادة في هذا قتلوه قتلوه فموسى عليه السلام لما حدث هذا الله الرعالى أمر أن أتي ببقرة فلما أتى بالبقرة فقم نضربوا بعضها كذلك يحيي الله الموت وليكم فقام قام فقال قتنان ابن أخي ومات ماذا حدث من اليهود بعد ذلك كفر فلتقف يا أخي في أكثر من من, من هذه الآية العظيمة أن نضرب على أنقذهم في البحر بعد من شق الطريق كان ساركا لهم ودخل فرعهم حتى موسى خاط جرب بالعصر هذا الغمر ليس لك يترك البحر رهوا حتى أغرق. أمامهم أمام الأعين غرق بعدها بلحظات اللهم لا تفتنوا وأنت أرحموا الرحمين اللهم لا تفتنوا وأنت أرحموا الرحمين بعدها بلحظات مروا على قوم يعمدون إلها غير غل... الله غل... سلما فقالوا جعل لنا إلها كما له كفر مبين بعد الآية العظيمة التي رعوها فتنة عظيمة ساقطت به الغرض المقصود هذا البعث بعد النشور أراهم الله ذلك والرجلة دي مر على قرياته وهي خوية على عورشها قال أنه يحياذ الله بعد موتها فأماته الله مئة ثم بحثه فالبعث من قوة الله الذي وهذا البعث يدلك على البعث كما قال ابن كثير قال العقل يوافق على ذلك أو يقره بذلك لأننا نجد أن مظلوما مات مقهورا مظلوما ولم يوقف حق أين هذا بالحق وهو حكم عدل فلو كنا نؤمن أنه عدل يبقى إذاً لابد أن يرجع الحق لهذا الرجل يبقى إذاً لابد أن نؤمن فأن الحق سيعود له في, في, في مكان آخر في جمال آخر ولا يمكن لأنه يأبى عدل الله لفعله أن لا يصل الحق الأهلي وفتلاع ذلك صريحة عندما قال النبي السلام لعلم أبو طالب وهو يرى, يرى عندتين يمتطحان فقال أتدري لما يمتطحان فقال الله ورسوله أحلم فقال الله أعلم قال الله أعلم وأن الله سيقتص من الشات الجلحاء من الشات القرناء للشات الجلحاء عد فابن كثير يقول بالعقل بالعقل بأنك تؤمن بالمعاد بأن المظلوم الذي مات مكهورا دون رد المظلوم له يبد أن يكون هناك مكان آخر ومعاد آخر وزمان آخر يرد ترد فيه الحقوق ذا قالت عائشة ثلاثة دووي منها دوانهم لا يغفره الله أبدا استغفر الله ديوان لا يتركه الله أبدا هو ديوان المظال نسأل الله أن يغفر لنا جميعا نسأل الله أن يغفر لنا جميعا إذن فالبعث عن نشور ثابت ثابت السنة وبالإجماع كما قال الله جل في علا كما بدأنا أول أول خلق وعيده وعدنا عينا إن كنا فعلي قال والإيمان بالقضى طيب نقف عنده حتى نأخذنا القدر القدر هذا من أمتع أبواب العين لمن رق قرمه لمن رق قلب قلبه ورق طبعه واستطاع أن ينظر, أن ينظر بدقيق الإتقان مع حسن الظن واليقين ومعرفة الكمالات لله دل فعلاء يتقن هذا الباب لأن هذا باب تحظي مزل ما أدخل عقله أعبد فيه بحام الحال إلا وضب ومن آمن به إيمانا حقا كان من أسرع الناس طاعة ومن أعظم الناس ثباتا على الحق ومن أرض الناس عن الله الذي فعله ذلك أنت ترى أبو بكر يقول يعلنها صراحة قال مددت الشهادة إلا بعد ما تعلمت أبواب من القبر بما أنه قال كل ميسر لما لما تدل نفسك الله خلق خالب في قالب وأنت لا تخلق عن هذا الخالب تحسن الظن بالله و تقول هذا القلب الذي خلقاني لا فتسرع فيه تسرع فيه وتبقى عليه ثابتا ذلك وأيضا فيها الرضا عن الله للفعلاء الرضا عن الله للفعلاء اولها ما أتسهه عمر وآخرها مفاهمه عمر عمر الأول غير عمر الثاني أولها ما أتسهه عمر بن خطاب قال لا لأبالي أصبحت على نعمة الأنبالية فكل له عبادة أنا أطبع مني عبادة أنا الآن عبد فكل ما يعتريني هناك عبادة صبر أو شكر عبد العديد ماذا قال قال أصبح هوايا في قدر الله أنا ما أتمتع إلا ما أختاره الله لي لأنه ما أختار لي إلا الخير انظر بقى بالله عليك أين نحن من هؤلاء نحن أشباح بلا أرواح وصلوا إلى هذا كيف هذه القلوب لذلك نقول دائما حتى في الإيمان المسألة دائرة على نقاء القلب ورقة الطب قولوا قولي هذا استغفر الله وعلك